توم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحقق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا الذُّرِّيَّةُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِي الفِرْعَوْنِ لَعَالِيًا فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَجَعَلُوا بيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فَلَيُضِلُّنَّ عَن سَبِيلِكَ ۖ وَبِذَٰلِكَ يَشْكُرُونَ دنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم